لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام, آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 ما علمكم الله فكلوا من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 أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصرين, محصرين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيبا طيبا فتيمموا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 فَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَافَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَأَمِينَ لِلَّهِ سُهَذَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجَرِبَنَّكُمْ سَنَآلُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُونَ يَعْدِلُونَ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّكُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ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 يَرْفَعُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فَخَذَ إِنَّكُمْ لَتَصُدُّونَ منهم اثني عشر كَثِيرٍ وقال الله إني معكم اِن اَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّ تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وَسَوْفَ يُنَبْلِئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْمَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ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 يعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما والىه المصير يا اهل الكتاب قد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 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً اداموا فيها فذهب أتى وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن محومة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إِنَّ الله غفور رحيم أَلَمْ تعلم أَنَّ الله له ملك السماوات وَالْأَرْضِ يعذب من يشاء ويغفر لمن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 يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها ونور بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكموا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 نَعْصَىٰ سَبِيلَ نُوحٍ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستذكوا الخيرات إلى الله وارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحفرهم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 فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أولياء ضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ بِكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ما يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أي يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أفسهم ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن اِذَا نَادَيْتُمْ الى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ منا إلا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أن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 ك شرهم كانوا وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاءكم قالوا آمن. قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله بِمَا بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون فِي في وَالْعُدْوَانِ والعذوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن الإثم سما كانوا وقالت اليهود يد الله مظلوما غلت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يدهم بسوطتان ينفق كيف يشاء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 يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخل لهم جنّاتٍ عيم هم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من وضب ملأ كلوم فوقهم و beneath أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكفر منهم ساء. وَنُزِّلُ بَلَّغَ مَاءٌ نَزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تفعل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يعصلك مِنَ الناس إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 يرعاهم الله صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا قل جاءهم رسول بما لا تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ان لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل الله ربي وربكم إنه من بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدا وما من إله إلا إله وإن لم يمته عما يقول تَفَرُوْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى الله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 قل قُلْ أَتَعْبُدُونَ دون دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ولا وَلَا نَفْعًا قُلْ أَتَعْبُدُونَ العليم دُونِ اللَّهِ مَا لا يملك لكم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 بين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن بريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 لعلكم تسكرون يا أيها الذين آمنوا إن وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله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 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا وامنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يضلن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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل من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 أعلموا أَنَّ الله شديد العقاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رحيم ما على الوسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أَعْجَبَكَ كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الْأَلْبَابِ لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسكن وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيدة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا فديتم الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم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 ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إفما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله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 وَإِذْ تَخْلُكُ مِنَ الطِّينِ كَأَيَّةِ الطَّيْرِ لِإِذْنِ فَتَفْخُفْ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَذَرَ رَصَدِ إِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى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 لا عيدا لأولنا وَآيَةً وآية منك ورزقنا وأنت خير قَالَ قال الله إني منزّلها عليكم فمن يكفر بعد من فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِيْمَرْيَمَ أَأَنتَ قَالْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ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 تَنِي بِهِ أَنَعْبُدُ الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا جُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّينَا كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ وأنت على كل شيء من تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم